نزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن الفصل كان ميقاتا يوم يوفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم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 وأعنب وكواعب التراب وكأسندها لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب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 المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا